<تصفيق> <تصفيق> يا أيها المذنب قم الليل إلا قليلا نصفه dan zullen we je tegenkomen, <تصفيق> إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُر المشرق والمعارب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إننا و فِي لفضيله الدكتور صافر رأوا الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون؟ اجعلوا الولدان شيبا السماء فطر به إن ربك يرلم أنك تقوم أدنا يقول أذن من سلث الليل ونصفه وثلثه ضعيف من الذين مات والله <Gã> I'm <aims> مرضى يضربون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وما تقدمون انفسكم من خير تجدوه عند الله, تجدوه عند الله إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ